ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزيل الله أكبر الله أكبر Eşhedü en la ilahe illallah Rasulullah al al Kadı kâmetı salatu, kadı kâmetı salat. Allah akbar, Allah akbar, صفوفكم وتراثوا الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلٍ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا بَكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا جنة عدن مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين للشر مأرب جهنما يصلونها فبيسالم هذا هذا فليذوقه حميم وغساق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 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا امْتَزَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِن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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون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 Sami Allahu li Allah, Allah.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت قال فإنك من المنظرين İlā yūm al-waqt al-maʿlūm. ۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚ لا امل ان نجهنم منك ومن من تبعك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين. الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أفضل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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أن Sakın, kulunun textanın afsakın, fatıb aliyun ve afaanınun.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 كامل تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 لُقَاتِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِدْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ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 تقول يا أول الألباب ليس عليكم جناح آت بتوفظ لم من ربكم فإذا أفظت من عرفات فذكر الله عيد المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن